بسم الله رب العالمين أصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين على أدواج أمهات المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله ومنه لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصلنا بحول الله وقوته إلى الباب الثاني من الكتاب الثاني باب شروط الصلاة باب شروط الصلاة نقرأ المتنى إن شاء الله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وقت العصري وهي نصف من آخر وقت الضروري إلى أن تظهر الشمس نعم. ثم يذهب وقت الزيارة ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. وقت المغرب إلى أن الشمس أحرام. وقت العشاء من ذلك إلى نصف الدرجة ثم يبقى وقت الضرورة إلى غروب الفجر الثاني. وقت الفجر من ذلك إلى غروب الشمس. وإن كبر القلاع قبل خروج وقتها فقد خذلناه. قالت في أول وقت أحب إن في لذات أخرى وفي, وفي شدة الحرج الظهور. نعم. الشف الثالث. إن في لذات أخرى وفي شدة الحرج الظهور. نعم. الشف الثالث. تسمع عورتي بما لا يفتن بصره. نعم. عورت ودري ما بين الثرة ورده. الثرة كلها عورت إلا ودنا وتفتنه. أم الولد والمعد تقبل بها الأم. ونصلى بثوب المخصوب والذال مخصوبة للمفصل الصلاة رفض الزال والحرير مباحث للنساء دون المدار إلا عند الحاجة بقول عسوة الله عليه الصلاة والله عليه الصلاة والحرير ذا محرم على بقول أمة حل الدجنتين ونصلى من بجال ثوب واحد على عاتفه بعضه على عاتفه بعضه على عاتفه أجزأه ذاله إن لم يجب إلا ما يتصل على وراثه سطرها نعم إلا في جميعها سطر الفردين فتر الفردين فتر الفردين إلا ما يقينا جميعا سطر الفردين نعم إن عدم السفر بكل حال صلى جالسا يومئ بربوع والسجود فإن صلى قائما جال ومن لم يجد إلا توبا في مكانا مجسا صلى فيهنا ولا إعادة على السفر فأرض من نجاثة بدني وتوبي وفضل صلاة إلا النجاثة المحكومة عنها من يتير الدنيا ونحن وإن صلى عليه نجاثة لأن يكون عالى بيها الظلم نفيها والصلاة هو صحيحة وإن عالى بيها في الصلاة بي أذالها وبنى على صلاة والأرض كلها مسجد فالصلاة فيها إلا المنبرك والحمام والخش والخش والقرض الكبيري وقراعة الطريق السابه الحامس بر كل شيء إلا في نفس على ضحايا يصلي حيث كان وعده والعاجز عاجز عن السباع عن السباع للخوف من غريه يصلي كي فما النهي ومن عداهما لا تصل الصلات إلا بالفضل كعمل إن كان قريبا منها لدمت الصلات في عينها وإن كان بعيدا في عينها وان خافية الفجنة في تحضر سأل وتظلل بحالات المسلمين فإن أخطأ في عي وانخفر سافر بسها لا وطلى ولا كعرق عليها وانه السلف والسيدان لم يتبع أحدونا صاحبا ويالفع تعمى والعالمين او يتبعوها في النفس وانه السفر النية للقلاة بعينها ويجود تقديمها على التكبير بالزمن تقديمها ويجود تقديمها على التكبير بالزمن يتبع الى لم يتبعها نعم السلف يا باب سلوط الصلاة الشروط جمع شرط وهو ما له وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم شرط ما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاه يلزم من عدم دخول الوقت عدم وجود الصلاه يلزم من عدم العقل عدم صحه الصلاه فيلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وثته وجود ولا عدم فلا يلزم كل متوضي أن يصل ولا يلزمه أن لا يصل إلا إذا كانت هناك الصلاة المخاطب بها شرعا إما وجوبا أو اتحبا فشروط الصلاة جمع شرط وهي على المذهب الشتة قال أحدها الطهارة من الحدث، يعني الأكبر والأصغر يقول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة من أحده أو من أحدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ والحديث متفق عليه وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها يعني على ما ذكرنا في كتاب الطهارة بتفاصيلها يبقى الطهارة الشرعية التي هي الطهارة شرط لصحة الصلاة وهذا شرط مجمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه. أي طهارة الأحداث من الزنابة والحدث الأصغر المودي للوضوء، وكذا إيه الحيض والنفاس. الثاني الوقت وهو وقت لوجوب الصلاة. الوقت شرط لوجوب الصلاة. يقول وهو وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. دائما بيقول العلماء يبدأ أو جموع العلماء يبدأوا بذكر صلاة الظهر لأنها أول صلاة أتى فيها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه معاني الصلاة كما سيأتي الآن بين أيدينا. ففي الحديث أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل عند البيت مرتين فصلى في الظهر في المرة الأولى حين ذالت الشمس والثيء مثل الشراط والفيء الظل مثل الشراف شراف النعن هو الرباط يعني ثم صلى بي المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله وقال الوقت ما بين هذين الوقتين طبعا الحديث طويل وإنما اتصر الشارع على إيه؟ على موضع الشاهد منه ألا هو ما يتعلق بالصلاة الظل وطبعا نحن بنقول المسألة دي مرارا وتكرارا ما نعيدها بنقول لابد أن يكون المؤذن عالما بالوقت وحديث دبريل الذي استدل به المصنف او الشارح حديث صحيح صحاه غير واحد من اهل العلم رحمهم الله تعالى اسد جبريل النبوي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر فقال يا محمد قم فصلي هي صلي في افضل وقت قال فقام فصلى الظهر حين زالت الشمس نذكر الامر ده كثيرا لو جعلنا هذا شرطا ندرك به اتجاه الظل وطوله وقصره شمس طعن جات المشرق يبقى الظل في جهة المغرب تمام كل ما ترتفع الشمس ها؟ كل ما الظل يقصر يقصر ترتفع الشمس يقصر الظل حتى تكون في بكعيد السماء تصل إلى أقصى ظل ممكن لو كنا على خط الاستواء يبقى الظل صفر لطول لأو أمام ولا وراء شمال ولا مين شمس ود دماغك بالضبط إنما إحنا عندنا في مصر في شمال الأرض على مدار إحنا إيه على مدار السرطان وجنوب أفريقيا ونحوها على مدار الزادي يبقى الشمس لن تأتي فوق راقة الماشي أبدا ولا تقف متعمدة على الشخص أبدا إلا أنها تأتي بأعلى ذروتها اللي هو وقت أكثر ظل يبدأ بعدما تطلع من الشارق من الشارق جهة الغرب وقفة ظل تبدأ تنزل جهة الغرب في الناحية التانية حتى تستخر وتسقط في الليل الاتجاه اللي ده الظل فين معاكس وقفت الشمس في السماء وبدأت تنزل أول زوجة الهراف اسمها الزوال اللي لو كانت ضل قدام الشاخص حيبليف ويجي الناحية التانية طيب لو بليف خط كده انت ممكن ترقبك وتغرس حاجة وتقعد قبل الظهر بربعة ساعة وبتصلها كده أو بنص ساعة هتلاقي الظل عمال يأثر يأثر يأثر يأثر يأثر يأثر وخلاص وصل لأكثر درجة ممكنة بدأ يلف حوالين الشاخص الشمس تروح تميل وهي وهيلف لأن الشمس مش فوق ك أميلة كده أو ميلة كده تمام فالشمس طالع كده وميلة كده هتجد أن الظل بإيه بي بيجي ناحية تانية كده. تمام حدث القبو طره بعينك يعني الانحراف ده الدوران ده تم الزوال أي انحراف الشمس في الجابة السماء بعدما كانت صاعدة هتجد أن تتجه للهبوض جهة الهبوض قال قم فصلي فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم دائما من العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ظل كل شيء مثله اللي طوله متر يبقى ظله متر اللي طوله مترين يبقى ظله مترين ولكن الكلام ده فين؟ في مكان يكون الاستواء فيه لا ظل فيه استواء الشمس في كبد السماء ها لا ظل فيه ما فيش خالص إنما احنا فوق شوية تحت شوية حيبقى ايه؟ اكثر ظل فلو فرضنا ان الشاخص مثلاً لطوله اثنين متر اكثر ظل ليه عشرين سنتي هيبقى حنقول صار ظل كل شيء مثله زائد ظل الزوال اللي هم يعيشين فان دول يبقى عدت هنا وقت الظهر لو انت غالث شاقط عمود صارد دقوا في الارض ها او خشب طولها اثنين متر او متر يبقى انت تحت طولها زائد اعثر ظل لما يوصل الظل كده كده العصر دخل تمام فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم دعوا من المغرب حين وزبت الشمس او قال فقطت فقالكم فصليه فصلى المغرب حين فقطت الشمس ثم جاءوا إلى العشاء فقال قوم فصله فصل العشاء حين زال دالش... حين إيه حين ذال الشفق الأحمر ثم جاءوا من الفجر أو قال حين بذر الفجر فقال قوم فصله فصل حين بذر أو قال فطر الفجر يعني بال إيه تحقق دخول الوقت الحقيقي للفجر مش الوقت السابق وده حياله إلى آخر الحديث يعني في اليوم الثاني قالوا مواعيد أخرى قالوا من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لو كان مبارح وقت العصر اول وقت العصر وجاءه من العصر حين صار ظل كل شيء مثليه وجاءه من المغرب وقتا واحدا لم يزل عليه اجانس تداوله في الأوقات صلاه ما دخل قال ويعرف جوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره بعد تناهي قصره يعرف جوال الشمس بطول ظله بعد تناهي قصره عمال يقصر يقصر والشمس تطلع لما يوصل لأخر حاجة يبقى هو ده اول وقت الزوال مسألة ووقت العصر وهي الوصفة لما روى عن علي أو روي عن علي قال قار الرسول الله يوم الأحزاب شغلونا أي المسلمون شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوصفة صلاة الوصفة ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا سقراط علي وأول وقتها أول وقت العصر لم يختلف فيه أو وقت العصر اتفاقا إذا طار ظل كل شيء مثله وهو آخر وقت الظهر في, في الامس لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل وطل بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وآخره اختلف فيه العلماء وهم على روايتين في المذهب، وآخره ما لم تصدر الشمس، لما رأى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصدر الشمس، وعنه رواية أن آخره إذا فار ظل كل شيء مثليه لحديث ابريل وطلبه العصر حين صار ظل كل شيء مثليه يبقى وقت العصر في الاول في البدايه متفق عليه اول وقت العصر متفق عليه خلاف بين العلماء فيه اللي هو سيروره ظل كل شيء مثله طيب اخر وقت العصر المباح من غير كراهة ولا حرج فيه خلاف اما ان يكون بين يعني ظل كل شيء مثليه واما ان يكون عند اطلال الشمس في فرق او في فرق لأن ظل كل شيء مثله الشمس ما زالت بيضاء لم تتصر بعده تمام؟ أما إلى أن يمتد إلى أول اصفرار فكذا يبقى امتهى وقت العصر الاختياري وللعصر ثلاثات أوقات إلا هو حيقول لنا هنا ثم يذهب وقت الاختيار يبقى وقت الاختيار من إنت من أول وقت الظهر إلى اصفرار الشمس كده ذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس يبقى العصر لها ثلاثة أوقات وقت فضيلة في أول وقتها ووقت اختيار ما لم تقصر الشمس ووقت حاجة واضطرار إلى غروب الشمس ودخول المغرب والضرورة العذر يعني لا يباح تأخيرها إلا لعذر لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك فجة من العطر قبل أن تغرب الشمس فليثم فلاته ومن أدرك فجة من الفلات الصبح قبل أن تطلع الشمس فليثم صلاته متفق عليه وفي رواية من أضرك ركعة من الصلاة فقد أضرك الصلاة من أضرك ركعة من الصلاة فقد أضرك الصلاة وهذا متفق عليه مسألة ووقت المغرب من الغروب وسقوط الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر الحمراء التي تعلو السماء جهة الغروب عند سقوط قرص الشمس ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر لما روى بريدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر دلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يهيب الشفق ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم فوقت المغرب متفق على دخوله بإيه بسقوط الشمس سقوط كمال سقوط قرص الشمس قرص الشمس كاملا ها؟ لو نظرنا كده إن هذا هو الأفق كده الطربيذة للأفق ففي الظلق الشمس ينزل ينزل ينزل حتى يبتكي تماما هنا يكون دخل أول صلاة المغرب باتفاق ثم اختلفوا هل لها وقت ثاني ولا لأ الأكثرون على أن لها وقت ثاني لحديث مسلم وقت صلاتكم ما بينها إيه؟ من ما بين ما رأيتم وفي لفظه فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ودراء السلمين إلا قالوا لا المغرب بالنسبة الوقت واحد بس استدلوا بإيه بحديث جبريس الرواية التي قلناها ثم جاء من المغرب وقتا واحدا لم يدل عليه وفي الأول قالوا إمتى وقت سقوط الشمس قال فجاءه من المغرب فقالكم فصله فصلى ففل المغرب حين فقطت الشمس أو وجبت الشمس أو قال فقطت وجبت يعني فقطت مستقرة لازمة مكانها يعني خلاص معليش البان ثاني ومنه قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فكل منها أي استقرت لازمة مكانها ومنه الواجب لأنه سقط على المسلط لازما له تمام؟ فقال فصل المغرب واجبت الشمس أو قال سقطت بذوال جميع قرصها لم يبدو منها شيء ثم داعوا من الغد وقتا واحدا لم يزل عليه بعض العلم الذي يبقى المغرب له وقت واحد بس وده عند المالكية ولذلك تجد عند العامة يتعجرون جدا في صناعة المغرب وبقى يجيبوا بقى الأثار الوهيات الوإسرائيليات المغرب غريب والمغرب غورة والتقطوها وكلام من كمه فطبعا هذه الأشياء يعني هو طبعا يستحق تعديل المغرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عزلوا المغرب لا تزال أمتي بخير ما عزلوا المغرب هذا حديث صحيح والإجماع منعقد على أن التعديل بالمغرب سنة على أن التعديل بالمغرب سنة يبقى الإخوة بقى يقولك لا عشان احنا بين كل ادانين الصلاة يقف يصلي بحزب القرآن ولا بجزء القرآن بيصلي الصنة القبرية للمغرب لا هذه ركعتين خفيفتين خالصة يعني على قدر من حضرة مش تستنى بقى لا لسه حيستحمى ولا حيجي من السفر ولا حينزي من الدور العاشر ولا يتكلم يتكلمه يحكيه على باب المسجد لا هذا يعني تضيقون بيه على النفس فانا بيقول دلوقتي ان المغرب الصحيح ان المغرب وقتا وقتان وليس وقتا واحد وقت المغرب من الغروب إلى مذيب الشفقي ووقت المغرب من الغروب إلى مذيب الشفقي لما رأى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس حين غابت الشمس نعم قال ثم قال في اليوم الثاني صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق الأحمر ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم ووقت العشاء من ذلك أي من مذيب الشفقة الأحمر وفي خلاف هل يدخل وقت المغرب بمذيب الشف وقت العشاء بمذيب الشفقة الأحمر أأ أن بمذيب البياض الذي يلي الشفقة الأحمر كلام بين أهل العلم والراجح أنه يدخل وقت العشاء بمذيب الشفقة الأحمر وليس الأبيض ويمتد إلى نصف الليل لما روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم وعنه رواية أن وقت العشاء يمتد من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل لما روا بريدة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث إمامة جبريل للنبي صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل حين ذهب ثلث الليل رواه مسلم من حديث ابن عبات في صلاة جبريل والأشبه بالصواب والرواية الراجحة قول من قال أنها يمتد إلى نصف الليل يمتد إلى نصف الليل بقول جبريل الوقت ما بين هذين ولطول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخر العشاء جدا حتى ذهب نصف الليل قال لأصحابه إنه لوقتها والذي نفسي بيده لولا أن أشق على متي قال نبأله ثم يذهب وقت الاختيار للعشاء ويبقى وقت الضرورة ثم يذهب وقت الاختيار يعني للعشاء ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعدها لحديث أبي هريرة قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة مسألة ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس يعني من تحقق طلوع الفجر بالوقت الثاني بالفجر الثاني اللي هو فجر الصادق والفجر فجران كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ففجر مستطير في الأفق وهذا الذي يحرم الطعام ويبيح الصلاة وفجر مستطيل عمودي كذنب بسالحان لا يحل صلاة ولا يحرم طعاما كما قال صلى الله عليه وسلم وقال لا يهيدنكم أذان بلال ولا فاطئ المصعد فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان بين أن هذا وكان بين أذانين أن ينزل هذا وقطع هذا وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني يمسكوا في الإطعام يعني في السحور في الفجري إذا قيل له أصبحت أصبحت يعني تحقق وقت دخول الفجر فحنا نقول الفجر فجري إذا جاركوا بطراع الفجر في الأفق الأفق هنا مثلا بإيه بهذا المستوى يطلع الفجر في أول النهار اللي هو الخزوط الكاذبة للفجر مستطيل هذا الذي كذنب السرحان ذنب الزيت والسرحان الزيت يعني كذا زي بالمستطيل ها طويل كده تحت ثم يبدا بذلك يرسل ايه الضوء ويتحقق الفجر فيبقى الضوء عندي مستعرض في, في الافق كما في بعض روايات الحديث ليس الفجر الذي يقول هكذا وجمع الراوي أصابعه ووضعها على الارض ثم رفعها وإنما الفجر الذي يقول هكذا ووضع سبابته على بعضهما ثم صرفهما وجمعهما إنما الفجر الذي يقول هكذا مستعرض في الافق قال ووقت الفجر من ذلك الى طلوع الشمس فكل صلاة وقتها ما لم يدخل وقت الصلاة الاخرى على الغادح الا الفجر بالاجماع الفجر, الفجر وقته طلوع الشمس اخره مش تقول الصلاة الظهر لا فحديث ابي دوليرا من ادرك فجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليثم صلاة وللنسئي فقد أدركها أي أدرك الصلاة مسألة قال ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها ها؟ وأما ما دون الركعة فقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يدركها بإدراكه لأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كادراك المتاسب صلاة المقيم والمأموم صلاة الإمام هذا يستدل عليه لا هذا يستدل عليه لا به مدألة في الإدراكات هل يفرق بين إدراك وإدراك؟ ولا كل الإدراكات بابها واحد أشبه بالصواب أن جميع الإدراكات بابها واحد فيدرك الجمعة بركعة ويدرك الجماعة بركعة ويدرك الوقت بركعة ويتم خلف المسافر بركعة هذه جميع الإدركات ودفيا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وده مذهب مالك رحمه الله وإحدى الروايات في المذهب ودل عليه المحققين أنه جميع الإدركات تثبت بركعة فأسألة الإسلام لم جدا يعني أنا دلوقتي أخرت العرض أه؟ لوقت الحاد فبينما أنا أكبر للعرض وأركع إذ غربت الشمس على قول المذهب هنا يدركها بذلك بل بأقل منهم الله أكبر وغربت الشمس أدرك, المل... أدرك العصر الله أكبر وطرعت الشمس أدرك الفنج الله أكبر وكبر وأذن هذا الضوء للعصر أدركته ده على المذهب تمام؟ ولعل هذا مذهب الجمهور قالوا أنه يدرك ببعض ركعة يدرك ببعض ركعة وسحب ذلك على جميع إدركات فقال لك الإنسان دلوقتي مع عدم جمعة يعني قال لك الإنسان دلوقتي لو هو بيصلي خلف مسافر خلف مقيم أنا مسافر أصلي خلف مقيم ما الذي علي الذي علي هو الإثمان لأثر ابن في الصحيح أنه سئله ما بال أحدنا إذا صلى في السفر اليسي قطر الصلاة فإن صلى خلف مقيم أتم الصلاة قال تلك سنة نبيك بالقاطر هي دي شرقة في النبي فيك تمام وهذا قد يكون موضع اتفاق بين الفقهاء إلا الظاهرية ومن نحى نحوه تمام بيقول دلوقتي انه هو اذا صلى المقيم المسافر خلف المقيم واجب عليه اكمام الصلاة ولكن من انت بعضهم قال ان ادرك ها ركعة اتمى الصلاة وبعضهم قال يتم وان يدرك ركعة بتسليمه لو ادرك مع الامام المتم بتسليمة واحدة ثم سلم الامام التسليمة الثانية عليه ان يأتي باربع ركعات تمام وبعضهم قال بركعة كاملة وبعضهم قال إن صلى ركعتين اجتزأ بهما ويسلم وبعضهم هذا أشد الأقوال يعني مغالاة قول ابن حزم أنه إن أدرك الصلاة من أولها فله أن يسلم بعد ركعتين ولا يلزمه ائتمامه بالإيمان وهذا يرد حديث ابن عباس تلك سنة نبيك أبو القاتم وهذا مرفوع لا شك مرفوع حكما لا شك فهذا دليل السنة أن المأموم إذا صلى خلف الإيمان والمأموم مسافر والإمام متن أنه يلزم المأموم الإتمام في الجملة ولكن الخلاف في التفاصيل تمام فهنا دلوقتي العلماء الجمهور ذهب إلى أنه إذا أدرك أي جزء من الصلاة خلف الإمام أتم الصلاة لحق سجدة لحق التشهد الأخير لحق تسليمة لحق تمع الله لمن حمده في بأخر ركعة لحق ركعة فأكثر يلزم الإتمام لكن ماذا بالإمام مالك واختيار شيء في الإسلام ولعله الأشبه والأطبط والأقوال والأولى بالصلاة أنه تسم الإدراكات بركعة تمام؟ قياسا على إيه؟ على إدراك الصلاة بالوقت لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وده نص صريح وأيضا قياسا على الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما حسن الشيخ الألباني مفعن ومنقوفا على ابن مسعود من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن لا فليصلي أربعا من أدرك من الجمعة ده مذهل جمهور أهل العلم حتى القائلين بإيه؟ بإنه يدف بأخلي من ركعة ألف الجمعة لا. في الجمعة اللي هو أضرك ركعة كاملة يضيف إليها ركعة هنا يبقى يقسم مؤتم هنا يلزموا صلاة الجمعة اللي من شرطها الجماعي قبلها صلاة التسليم أما إلا ندرك ركعة كأن له في سمع الله من الحين في الجمعة أو في السجود الأخير أو في السجود الأولاني أو في السجود الأولان أو في بين التسليم أو التشاهد قبل التسليم ألاك في دي كلها ما أضركش يبقى صلاة وصلاة إيه منفرد والجمعة من شرطها الجماعي بروح صلاة الجمعة برضو لا صلاة أربعة ركعات من أضرت من الجمعة ركعة كاملة يعني. فقال هل يضرث عليها أخرى ومن لا فليصلي أربعا يعني بو منا لم يدرك ركعة وأن الحديث من أدرك الركوع فقد أدركو الصلاة إيباً هنا فقد أدركها فقد أدرك الصلاة كاني أدركو الصلاة فقد أدركو الصلاة يبقى الصحيح للوقف الشيخ الإسلام رحمه الله أن جميع الإدراكات تثبت بإيه بركعة كاملة فمن صلى بعض ركعة ثم خرج الوقت فلم يدرك الصلاة ومن صلى بعض ركعة في الجمعة فلم يدرك جمع ومن صلى بعد ركعة خلف الإمام وهو مسافر فليس بمأموم يهو منفرد يتم الصلاة يخسر الصلاة لنفسه وضع في المثال بيقول لنا الصلاة في أول الوقت أكبر لقوله عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله وآخر عفو الله ده ضعيف جدا أو موضوع روى أبو برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهدير الذي تدعونها الأولى حين تبحد الشمس حين تبحد الشمس يعني تزول تزول في كبل السماء مش تروح تغرب وهذا متفق عليه كان رسول الله يصلي الهدير مع الهدير صلاة الأولى صلاة الظهر صلاة الهجرة كل دي أسماء صلاة اللي؟ الظهر كان رسول الله يصلي الهدير الذي تسمونها أو التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس يسموها الأولى ليه؟ لأنها أول صلاة أمة فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة إلا العشاء الآخرة يبقى أول الوقت أفضل إلا في صلاة العشاء الآخرة لقول أبي برجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء ماذا مستفق عليه والحديث اللي احنا قلناه أن النبي خرج على أقابهم وقد نام ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا ووضع القوم بعض القوم جنوبهم فقال أكثروا فإنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم إن هو لو وقتها لولا أن على أمتي يعني نصف الليل فتكون التأخير صلاة العشاء مستحب في حق مين في حق الجماعة بأثرها أو من لم يدرك الجماعة أو ليس من أهلها كالمريض والمرأة فاستحبوا في حق النساء أن يؤخرنا الجماعة أن يؤخرنا صلاة العشاء في البيوت يبقى أنت بقى لديك فاهمك ترجع على الصلاة العشاء وتلاقي جغتك لست ما صلتش ولقتك ولا واجتك لست ما صلتش قل له أنتم مفرطين وأنتم مقصرين لا هم أكثر من منك قل له أكثر الصلاة إلى ما قبيل نصف الليل أو ثلث الليل ما لم تقشى سواتها بالنوم أو نسيا إلا العشاء ها وإلا الظهر في شدة الحرض أو قال وفي شدة الحرض الظهر يبقى أول الوقت ليس يتفضيلة في شدة الحر لصلاة الظهر وإنما يؤخر حتى يبرد الجو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم كما عند البخاري وغيره من حديث أبي ذر الغفال قال أذنا للظهر فقام المؤذن ليقيم الصلاة فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن أبرد فجرس شيئا ثم قام ليقيم, ليقيم الصلاة فقال له النبي أبرد استنى شيئا حتى إنكسر الحرف. ثم قال لو إذ ثم قال إن شدت الحرف من فه جهنم فأبرد بالصلح. وفي دليل على وجود الجنة والنار الآن. فيه دليل على وجود الجنة والنار الآن وهذا معتقد آل السنة والجماعة. فارغ الله من خلق الجنة والنار مثل است مثل استحيل أن يمر إياها. لا. فارغ الله من خلق الجنة والنار وأعد هذه للصالحين وأعد هذه للأشرار. قال الله تعالى أعدت لعباد الصالحين ما لعين رأت. ولا اذن سمعت قال الله في النار وعدة للكافرين الكافرين وقال في الجنة وعدة للمتفين نعم ابرز يعني انتظر حتى يدخل وقت برد الحر يعني الحرارة قلي شوي وهذا في البلاد الحر اما في البلاد المعتدغة فلا فرق لان الحر عندنا الامر عادي يطاق يعني الشرط الثالث ستر رول عورا. بما لا يصف البشرة قد أجمع الولماء على أنه لا يصف يصلي الرجل ورهانا وقادر على إيه؟ على التسري بإجمع وهو شرط في قول أكثر أهل العلم وقال بعضهم بالوجوب هو واجب للصلاة وليس شرطا لها ولكن الأشبه بالصواب الذي عليه الأكثرون أنه شرط وليس بواجب لله. لقول النبي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار حائض يعني بلغة المحيط مش حائض يعني عليها الدم وإلا فلاك عليها الدم ليست من أهل الصلاة رواه أبو داود عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر منادي ينادي في الناس في الكعبة لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحج البيت بعد العام مشرك وقال الله عز وجل خذوا دينتكم عند كل مسجد قال العلماء أي اصطروا عوراتكم عند كل صلاة خذوا دينتكم عند كل مسجد تحط ريحة وتراح كل جمعة بعدما تحلق لا هذا حرام إنما ربنا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد أي سورة عوراتكم عند كل فلة وهذا قول الجمهور وكسره. يبقى الشرط الثالث سب سورة عورة، وطبعا العورة مختلف في قدرها بين العلماء. فمن قال إن عورة هي سوئتين فقط لم يأمر المصلي بأكثر من هذا وصحح صلاته بهذا. ومن قال وهم الجمهور أن فلات أن عورة رجل ما بين السورة إلى رتبة والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها الفلاد وسائض المهتبط بمثل هذه فمن أفت بمثل هذه الجواز الصلاة من ستر السوقتين فقط فله سلف ولو إمامه وإن كان الأشبه بالصواب والأرجح والأحضب الأدلة قول من قال أن الفتر عورة في حق الرجل سيح. بيقول مسألة ويجب سترها بما يسطر لون البشرة من الثياب والجلود أو غيرها فإن وقف لون البشرة لن يعتد به لأنه يعتد به وأيضا يجب ستر حجم العورة فلو لبس الإنسان ملابس ضيقة جدا زي الستريتش مثلا ولو صلى به الرجل صلاته لا تخلو من إثم بل له بل يتوجه القول بالبطلان ده راجل فملك بالسسات لم تستريتشه البطل حتى تشربه في الشنطة لما يجي الصلاته داخله لم تشربه داخل الصل صلي ايه هذا لا يجو يقول ويجو ساته البشرة بما يسر لونها من الثياب والجلود وغيرها فإن وقف الملبوس لون البشرة لم يعتد به لم يعتد بهذا السكر كانت من صلى علينا لأنه غير ساتر. نحن نقول أيضا فكمة السكر فتر حجم العورة أيضا وإنما شطر ستر اللون فلو شطره بطين ونحوه كما نصف فقهاء هذا لا يستر حجم العورة وإنما يستر لونها فقط أجزاءه إذا لم يستطع غير هذا وإلا فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في شروط الحجاب وقد أعطى لبعض أطحابه ها يعني ثوبا من الثياب الرقيقة فقال ماذا فعلت بها؟ قال ألبسها بعض النساء قال مرها فالكلب تحتها ذلالة فإنها إن لم تكن تصف فإنها تشف إن لم تكن تشف فإنها تصف إن لم تكن تشف يعني إن لم تكن رقيقة صفيقة نعم لكنها قرية جدا بترسم حجم الإ الأفخاذ ونحو هذا قال مرها فالكلب تحتها ذلالة فإنها إن لم تكن تصف تشف فإنها فقِف نعم إن كان هذا في حفِّ الإئذ ثياب العبية ثم غلب ثياب الصلاة أولى ثم أولى مسألة وعورة الرجل والأمه ما بين السرة والركبة أم عورة الرجل فصحيح وهذا الذي عرّين أكثرون لما روى أبو أيوبة الأنصاري أو أبو أيوب إن الأنصاري نعم قال قال رسول الله أسر السرة فوق الركبتين من العورة أسر السرة وصوق الركبتين من العورة هذا ضعيف في إسناده متروك إلا أنه صح بلفظ آخر صح الشيخ الألباني ما بين السرة والركبة عورة ما بين السرة والركبة عورة هذا حديث الألباني بلغضه وبحديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غط فك ذكا فإن الفك ذا من العورة غط فك ذكا فإن الفك ذا من العورة وهذا حديث صحيح راه الإمام أحمد في مسنده وعنه رواية أنها الفرجان فقط العورة الواجبة تترى بالصلاة الفرجان فقط يعني لو واحد يصلي بما يفح حاجز زي بيقولوا يقوله بذلك على مذهب الإمام أحمد يحمد الواثين صحيحة الصلاة بذلك وهذا مذهب الظاهرية ومذهب البخاري ومذهب طائفة من أهل الحديث أنه لا يجب إلا ست الثوأتان فقط أو الثوأتين فقط يقول أنهم الفرجان من الرجل لما روى أنس أن النبي يوم خيبر حسر الإزارة عن سخره قال أنس حتى أني لأنظر إلى بياد سخره صلى الله عليه وسلم عمر البخاري وحديث عثمان المشهور أن النبي دخل عليه عمر وأبو بكر وقد حسر الإزارة عن سخره صلى الله عليه وسلم وهو على حاله لم يغير شيئا فلما دخل عثمان سطر النبي صلى الله عليه وسلم فاخره. فلما سئل قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وطبعاً دي إشكالية من الإشكاليات الفطرية خلاف السائغ المعتبر لا يفسد للوضة قضية حبايا يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه من مثل هذا النوع من الفلح. تمام؟ ولكن الأشبه والأبرأ للذمة قول من قال بوجوب ستر الفكري في الصلاة وفي غيرها لأنها عورة يحرم كشفها ويحرم النظر إليها للأحديث المصابحة بذلك هم من الأحديث بقى تعتشف الفكري دي أولاً ما أقوله إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح لأن مع الحاظر إفادة علم. إذا تعارض حاضر مانع إذا تعارض حاضر ومبيح اللي يقدم قدم الحاضر على المبيح قال لك ليه لأن مع الحاضر إفادة علم وعلى طريقة الحزمة النقد نلزمه بذلك القول نقول له أنت بتقول ما كان موافقا للأصل كان متقدما ولا بد وما كان رافعا للاصل كان متاخرا ولا بد يعني دلوقتي الاصل ان بدا الانسان عوره ولا الاصل ان مش عوره حتى ياتي الشرع فيعرفه ما هي العوره الاصل انه مش عوره حتى ياتي الشرع يقول له كذا عوره كذا عوره تمام فاذا ما جاء حديث كشف فيه النبي فقده يبقى ده موافق للاصل ولا للتشريع الجديد موافق للاصل والاصل قديم ولا جديد الاصل قديم قبل ورود الشرع تمام ثم إذا جاء حديث آخر أن النبي قال بصريح العبارة ربط فخذك إن الفخذ من العوار يبقى ده متأخر ولا متقدم وأيهما يقضي على الآخر المتأخر أيهما ينسق الآخر فهذا على قول ابن حاجم أحاديث البخاري وأحاديث أمت وحديث عثمان منسوخة بالحديث ولكن لا نقول بالنص وإنما نقول المت... الحاضر يقدم على المبيح لأنه ده مصدر بالأطنية لم يأتي من جديد إنما الذي جاء بعلم ورحيل ونص وشرق هو الذي قال افعل غطي أسر هذا الحكم عورا يبدأ رافع عن الأصل يبدأ تقدم أحاديث التسري على أحاديث الكشف لأن فيها إفادة علم والأصل في الأدلة الإعمال إلى الإهمال فما كان نوافقا للأصل كان كأن لم يكن وما كان رافعا للأصل كان الحجة فيه تمام تبا أما الأمة فقد استلف العلماء فيها هل تكشف الامة ما فوق سراتها بالسج والظهر والشعر ومع القدمين، الساقين من تحت الربة وهذا مذهب الجمهور انها تكشف ولا تبدو الا بثياب البذلة والمهنة الاشبع بالصواب والذي يوافق الادلة الشرعية وروح الشريعة في ستر العورات يقول بالثاني ان الامة لا يكشف منها الا مواضع التبذل والعمل شعرها ها وثياب الى كلا واحد لبس عباية صيفي نصكم تمام وإلى ما قبل الكعبين بقليل يعني إلى ما انتقص الساقين وحاسر الرأس هو ده في قبل إيه قبل المهنة قبل الشغل تمام مش هتبقى يقدر يقتله ويتكنه وبيعمله ويلبسه ضبايل مكفولة لا تبقى بشن مرة ضباية العنق وهكذا المرأة في بيتها مع محاريمها تمام ولا فرق بين الأمتي مع الرجال الأجانب والحرة مع محاريمها نفس اللي يكشف هنا يكشفين فأما من قال بأن الحرة كلها عورة مع ذات الحرة عورة بالنسبة لمحارمها فوق السرة وتحت الرجبة هذا الكلام فيه نظر لم يقم عليه دليل أو الأذلة فيه يعني لا تخلو من نظر فأعالي البدن من الصبس وأعالي الكتفين الزراعين الرأ ومن جهة القفا ها القدمين إلى ما بعد الايه الكعبين بقليل يعني حتى يشرح في الساب ثم يجي اللي تبدو للمحارم من, من, من نسائهم من حال بي mister and the ومن المرأة للمرأة ومن الامى للاجانب ومن الامى الاجانب هذه الموارع التي تبدو كنت اما الامى بالنسبة لسيدها لسيدها فلا عورة فيه المرأة بالنسبة لزوجها فلا عورة فيها كل ينظر الى جميع بدن الاخر الرجل والمرأة ينظر لهم EM إلى جميع بدن الاخر الزج والزوجة اما مع ابوها مع أخواتها البالغين مع ابنائها البالغين عما هكلها ماشي السلام ابنها لا تبدو منها الا مواضع الوضوء فقط لقوله تعالى ولا يبينا دينتهن الا ما منها الا لبعولتهن الا ما منها يبقى الا ما بمقتضى الايه والعاده الذي جرت عليه عاده نساء العرب ومواضع الايه ارزينا المعروفه على تفسير الايه ولا يبينا دينتهن يعني ولا يبينا مواضع دينها الا ما ظهر منها يبقى الدملوج اللي هو شبه الخرسان في العرض يبقى لحد هنا ماشي والثوار في الساعة يبقى كل ده والقلادة في العنق يبقى الآفة بالرقبة بال... والإك... والكلي... والإكليل على الرأ التاج اللي بيسمه والخلخال في القدم يبقى هذه دي التي تبدو وهي دي مواضح الوضوح الرأ ها والوجه والذراعين الى مشرع العضد والقدمين الى مشرع الساعة فقط لديه يبقى ما ينفعش البنت تقعد بايه بفن... ب... ب... بحاجة حملات أو كافت قدامها ولا ولبوها ف... لا يجوز فضلا انها تقرج بدا الشارع ولا تلبس مضي الماء النص بطنها من قد هذا لا يجوز ولا حتى قدام ابنها ولا قدام النهى ولا قدام إخواتها البنات هذا لا يجوز دا مش تشدد وتمطع يا عكام الشرعي جاءت بذلك الذي خلق المرأة عورة هو الذي أمر بتدريها على هذا النحو تمام إلا أن الخلاف سائغ المعتبر في قدر ما يبدو للمحارم من المرأة والأبرأ للذمة والأشبع بالصواب والأحضر بالدليل قول من قال مواضع الوضوء إلى رقيس لمس المنطال بالنسبة للمحارم إذا كان ضيقا يسلب حجم أفخادها وأرضاتها لا يجوز إلا لزوجها فقط وليس يعبد ذلك من التشبه بالأدنب كما يقول بعض أهل العلم لأن مثال التشبه في السياب مثال عرصية وقد جرى وصفونا أن المرأة تتجمل لزوجها بمثل هذا السياب فلا حرج عليها أما النبوة يشوفها كده لازم كما بلقنا بتروح بقى الجامعة ومشى مع زميلها أقوها في الدراسة وكاتف الفتاة يلامسه كاتف الفتا شعرته عاد حسني والمجرمين اللي ها... ماتخوا أقول المسلمين حكبون الله ونحن الله بقوة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكثفيها من أعجيب الأمر يعني والله حاجة يعني الله من نص الله عزيز من أعجيب الأمر أن الناس هي يتعللوا بالخلاف ما تلفها يبقى وإلا السلامة ما تلافع رأيه وتنمت أما تمتلك بحاجة لبن تسمع كلامي وإلا عاقل لوالديك هو أنت تلزمني بالملهب المعوض الراجح الرديء الضعيف يبقى أنا عاب ثلاث عاب والذي أوجب علي بر الاباء هو الذي أوجب علي سطر العباء وأن أتدين بهذا ما تلزمنيش بكلامك إذا كنت أنت فقه يعني؟ لا تلزمني ليس من البقاء تلزم الناس بمذهبك لا كنت فاهم يعني إيه إيه إلاك؟ ثلاث يبقى لازم تغطم رئياتك إن أنا أسمع كلامك لا ليس هذا من البر في شيء ليس هذا من البر في شيء أب من الأباء لازم بنته تتدين بكشف الوجه الكفير الله مش عايز تدين بكده الخلاف في المسألة مشهور لما انت تعمل لي بقى فطيم قريب على مدار وهي بتكل لحمه بتكل ده هي, هي بالعدل المفروض يكون العقد الميت يقول لك لا يا عاد ده غلبه انت تقول لها يا بنتي لا ده ساعوت وانت لحم لازم تترج مش بالمشالق لازم تكفي وشك والا هتبقى انت عاقيه مين الانكر هج اجيبه والله تمصر البطاقات الله يعينك واحد هيطرد بنته من البيت او مش هنزلها الشارع عشان هتنزل بالنقار حاجة عجيبة جدا حاجة في منتهى العجل من عجيب ذلك انا بقول مسائل الخلاف اللي بيحتاجوا بها دي هم من يتهمون ما هو الخلاف مذهب ابن حان فيما يبدو للمرأة فيه. لولديها ما دون استوقتائين فقط يعني هم مكتوع البلبيكيني معاك كده على مذهب ابن حان مو لا حرج ولا ضيء ايه رأيك خلافه هم ساقض بسلام ابن حان ها سبقا انت مع قواتك البنات ومعامك كده عادين بلبيكيني قطعة واحدة قطعتين تتعشى تحت بس لان الازداء عنده مش عاوره ايه رأيك في مذهب الإحاج تاخد بكده ده يمكن تجاتا تقعد قدام ابوك والله الكلام هم الواليده يعني قد قد تتحاشى بعض النساء ان تتجرد امام زوجين بيحصل ولا لأ بي فتخيل انت لو يبقى مذهب فيك تقولك في خلاف والفقهاء قالوا خلاص خد بمذهب المذهب اقعد مع خدك البنات في السلبات ده ايه رايك ده دين هتعجبه والله امرك بمنتهى العجب قال والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها هذا في باب الصلاة لتخلط هذا في باب الصلاة فرق بين المر... عورة المرأة في باب الصلاة وعورة المرأة في باب النظر أما في باب الصلاة فهذا شبه إجماع أن يقال أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها عشان حسل يعني ما الزمال تبت عشان تصلي ما الزمال تبت عشان تصلي إلا إذا كان هناك الناس أجابل حشوفوها يوم الصل يبقى ده لنبس الحظ النظر مش لحظ الصلاة. وعليه احنا بنقول الساتر ده هو لحق الله عز وجل يعني المرأة لو في بيتها طافيه النور واكله القهوه بالمرتاح ما ينفعش تطلع الرياض فاضره ما ينفعش تطل البنطلون الاسترتش وبادي وخلاص وستره شعرها يقول ما هو في حد شايفني ما ينفعش اذا في بعض الزرافات قال السؤال ده حقيقي راجل محترم موظف يعني شركة موقره ويجيب يسألني قال الصلاة في الجنافه فيها مشاكل تقول له لا دخلش قالت قالت بعض الناس قالت طلع في الجنافه ما تنفعش فتقول انا ما اعرفش من البيجامه يعني حد من الانانات ليها الا اذا كان يعني البنطلون ده قال لي لا أنا من غير بنطلون البيجامه بس تقول لي اه طب مش طول بقى ولا بس بس من فوق عشان يربط كتفه يعني وبيصلب الايه بالغيار الداخلي اللي هو سبع الفكاري ده بس فبقوله مش هفتح قال لي ما تعالى طبعا ما هيفتحش على مدى الجمهور يعني والا المساله باثه انت المفروض تستفصل عن كلام المتكلم البجامة دي عندنا حتتين عندهم هم حتة واحدة فبتحك زي عمر ابن صغير حديث جدا عنيس الجزمة والشراب من غير بنطلون يلبس جزمة وشراب وعبات زي كده والسويتر وبس وفي المسافة اللي في النص دي فاضي انا لقول تعالى ولا يرضي ربنا الذين اتخذوا من دونه اولياء قال ابن عباس وجهها وكفيه اثناء الردي فيه اضطراب شديد رحمه الله تعالى ولانه يحرم ستر الوجه بالاحرام وستر الكفين بالقفازين ها ستر الوجه بالاحرام يحرم بالنقاب لا بمطلق الستر ان سترته بغير نقاب فنحذر عليها ولها ذلك اجماعا لا ان ستر في الاحرام بغير النقاب وأن تفتر كفيها بغير القفل بالإجماع لا يناقش في ذلك من شمى رائحة العز وإنما اختلفوا بقى هل تفتره بمب... بمب... بملامس البشرة ببعيد عن البشرة هو إنما في الشاهد في النهاية لا أن تفتر وجهها وكفيها بما لا يكون مفصلا على قدر العضو لأن وجه المرأة في الإحرام كإيه؟ كمدن الرجل ولا كرأته مم. عفين الفاني ولا مش عفين في الساب اللي بتعطي والمرأة كلها عورة قال ابن عباس وجهها كثيها ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام يعني بالنقاط وستر الكثفين بالخفزين لأنهما مفصلين مقفين على قدر العدود ولو كان عورة لم يحرم سترهما تمام وعنه رواية في المذهب في الكثفين هما عورة لأن المشقة لا تلحق بكثرها فأشبه تائر بدنها وما عدا هذا عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخماره وعن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله تصلي المرأة في الزرع وخمار الزرع سبه العبادة قسان البهدي الطويلة وليس عليها إذار فقال نعم إذا كان أي ذرع سابغا يغطي ظهور قدميها وهذا ضعف هذا جهد ذاهب ضعف وقد وجعل حافظ بن حجر وقته ورواية وقال في المذهب أن وجهها وكفيها عورة قال غفرها عورة يبقى تعقل في المذهب ثلاث وياتي في عورة المرأة كلها عورة إلا وجهها طفية حتى في باب النظر وهذا مذهب الجمهور جمهور الفقهاء تمام حتى في باب النظر تمام ورواية أن جميع بدنيها معدل مع واجه بك يبقى ممكن تجد أخت لاتتك مار وانت رواية في مذهب أحمد تتدين بهذا أفتاها بعض المشاكل بهذا لا تمكن عليها تمام الرواية المشهورة التي عليها يعني حول الكثير من الأخير والمعاصرين أن كلها عورة بما فيها الوجه والكفين يجب تتروه في باب النظر مسأله عورة الأمة كعورة الرجل لما روى عمرو بن شعيد عن عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زود أحدكم أمته عبده أو أديره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإنما تحت السرة إلى ضربة عورته فلا ينظر إلى شيء من عورتها ده نفسه. عورتها كلام على الأنثة على الأمة إذا زود أحدكم أمته عبده من يعرفكم دي زود أحدكم أمته عبده زود فاعد. أحدكم أحد فاعد. أحد مضاف والضمير شاب ده إن شاء الضمير جمعكم ده مضاف به أمته مفعول به عبده أول مفعول به ده. إذا زود أحدكم أمته عبده أو أديره فلا ينظر إلى شيء من عورتها فإنما فإنما تحت السرة إلى رقبة عورة والحديث حسن عبدي رحمه الله تعالى يبقى الأمه عورتها بالنسبة لسيدها إذا زودها ما فوق ما فوق السرة ينظر ما تحت الرقبة ينظر هل بقية الناس أن يفعل هذا هذا موضع نزاع بين أهلنا هذا موضع نزاع من أهل العلم ولكن الأشبه أن يكون ثياب المهنة فقط لأدلة أجنبية ليس هذا موضع بطيها من أراد أن يرجع الأحكام على وقت النساء فلأرجع المجلد الثاني ثالث من كتاب عودة الحجاج اللي هو الأدلة حضرة الشيخة إبنى الشيخ محمد سمعيل حضر الله تعالى ونفع به الإنسان والمسلم بقوله أم الولد والمعساق بعضها كالأمة أم الولد واحد يعني تملك أمةا ثم وطأها فأحبلها فأولدها بأسمها أم ول عن أحكام الباقي الرقيق والعجي والمعتق بعضها كالأمثي لأن الرقى باق فيها إلا أنه يستحب له السكر لما فيه من شبه الأحرار وعنه أنها كالحرة في ذلك المبعضة وأم الولد كالحرة يعني على الرواية الثلاثة المنكورة مسألة ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله ما هو شرط العبادة؟ ها؟ ومن صلى في ثوب مرصوب ده بالنسبة لشتر العورة أودار مرصوبة هذا أيضا من شرط العبادة تمام؟ فالكلام في الثوب المرصوب متوجه إلى حد ما لكن في الأرض المرصوبة أضعى شوي وإن كان في كليهما الصحيح أنه يأثن مع فاحة الصلاة وهذا مذهب جمهور الأئمة الثلاثة من صلى في ثوب مرصوب او في دار مرسوبة لم تصح فلاسل تعرف الدور المرسوبة بشكل الاجار القديم فيه كل الاجار القديم في حكم المرسوب ليه؟ لان احتلال لبيوت الناس لان هذه عقود اجارة فاتدة تمام؟ فلا صحة منلكه لمنفعة هذه الدور بالمقابة هذا العقد الفاتح يبقى انت هتفش في مذهب الحميلة في مطلع الصلاة من وصلت في الشقة اللي انت معجرها او في المحل اللي انت مأجره اجار قديم لان هذا عقد فاسد اكل الاموال الناس بالباطل الا ان يرضى صاحبه طبعا المحاكم على هذا من مسائل في مسألة غير قليل جداً. بول أنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله فلم يصح كما لو صلى في ثوب نجس لا أذبي. لإن تجنب النجاسة شرط في قول الجمهور أو واجب بأصله في قول البعض. تمام؟ أما كون الأرض مقصوبة أو غير مقصوبة ليس هذا من شرط الصلاة ولا غيبا لا يعني استمرناه في صلي السيارة لو بالأرض ولا في السماء في مشكلة؟ بولوا لأن الصلاة قربة وهو وهي منهي عنها على هذا الوجه لا لم يصح النهي عن هذا الوجه لم يصح النهي صراحة يعني ما جاش نهي لا تصلوا في الأرض المقصوبة ولا لا تصلوا في الثياب المقصوبة ما حصلش لو كان النهي كده كان النهي كانت البطان بقى متوزع بقى واضح تمام أما أنه نهى قال إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذا فهذه نقرة وهذه نقرة النهي دا منفك عن جهة الأمر ولذلك العلماء بيقولوا في مسألة المحرم لغيره يعني مأمور به من وجه منهي عنه من وجه آخر إذا تصورنا جهة الأمر وجهة الناهي غير منفكة غير, منفكة غير, منفكة غير منفكتين مش منفكتين عن بعض ها يعني هنا النهي يصدر بطلاته وإلى تصورنا أن فكّا فكّ جهة الله عن جهة الأمر فالله لا يصد البطل وهذه المقدمة متفق عليها بالأصوليين إلا أنهم يختلفون في التطبيق يعني إذا كانت جهة الأمر لا تفكّ عن جهة الله إن يصد البطل خمسة جهة الأمر مفكّ عن جهة الله إن الله لا يصد البطل خلصانة بس نزعل منه فين فإن المسألة دي بعندها الجهة الأمر مفكّ عن جهة الله ولا لا متصور ولغير متصور فمن تصورت صلاة منفكة عن غصب الأرض قال بصحة الصلاة مع الاسم، ومن لم يتصور ذلك قال ببطل الصلاة. فلما في المسائل التي بنيت على قبور من تصور النهي منفكا عن الصلاة قال صحيح مع الاسم ولا يلزمه الإعادة، ومن قال لا يتصور الانتكاس قال ببطل الصلاة والشلاف الثالث. بيقول ولأن الصلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه. وطبعا ثابت النهي عن الصلاة في الأرض المطروبه ده باجماع العلماء لما بننط لا لان العلماء مجمعين على انه لا يصلى في الارض المطروبه ولكن هل ده النط لاضر او نفثا اجاء النهي نفثا او لا افضل لا ما حصلش ولذلك النهي دي اخذت شويه وتطور الانفداد فيه من كونه لا تصلوا في الارض المطروبه لا تصلوا في الثوب النجس او في الثوب المنصور نعم على عدم مشروعيه الصلاه في الارض المطروبه ما ينفعش في الارض المطروبه اللي هيقول لك بقى لا يتنسى تقول لك أخل لا يتصور كونه مصليا إلا مع كونه ما هو بيرك عوزه في ملك الغير فالتالي قلت لأ أخل البقعة التي يصلي فيها ليست من شروط الصلاة ولا من أركانها ولا من أفعالها ولا من أكوالها لو علقناها في الهواء كده يصلى صلاة هتصح بيقول لأن الصلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه فكيف يتقرب بما هو عاصب به أو يؤمر بما هو منهي عنه وعنه يصح رواية وتأقل للثلاثة وعنه يصح بأن التحريم لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها والرواية هي المشهورة معذرة هي من المشهورة قليلاً لأن التحريم لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها كما لو غسل ثوبه بماء مصوب أو صلى من عليه عمامة حرير لأن الحمام ليست من شروط الصلاة ولا من أركانها ولا من أفعالها ولا أقواله ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون رجال ولو محلقا خلافا لمن قال به من سيد ساداتنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وطيب الخرام حلال للنساء محلق مطاول مربع على أي صفة كان الذهب جائد بالاجماع للنساء قال ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون رجال ماشي لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لبس الحرير والذهب على ذكور الأمة أو قال حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأخل لمساء الإنافين قال التربيلي حديث صحيح قال ابن عبد البر هذا إجماع مسألة إلا عند الهاجة إيه الهاجة؟ الهاجة في لفس الحرير كحكة فين. اللي هي الإيه؟ جرب جرب او الامراض الجلدية عنده حساسية مش طايق الهدوم اللي بيت عنده حساسية من القطن او من الصوف ما عندوش ليابس غير حرير يلبسه كحكه او قمل مرض القمل الذي يبتلى به الانسان المرض القملي البدن مش قمل الشعر يعالج بلبس حرير كحكه او قمل او مرض ينفعه لبسه لان انس قال لان انس الروايه ان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكو القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخت لوما في قميص الحليب فرأيته عليهما متفق عليه هذا في بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله صلواته سرّاحاً شاء